ο κρυγούνα ο Ιακούμ. بِمَا κρυγούνα Ρασούλα, ο Ιακούμ, ο κρυγούνα ο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 وَمَنْ όπω και οι που kanfon kum mi konu l لَن تَنْفَعْكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ότι كانت لكم أُسوَةٌ حَسَنَةُ في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم اذ قالوا لقومهم μην مِنكُم μου δουν, αμυν δουν η Λαϊκά Φαρνα, μυκού, μοβάδε, βαϊν, ανέα, لا تؤمن بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توقف Καλνά, οι οποίοι είναι οι πατέρες μας, οι οποίοι είναι οι πατέρες μας, οι οποίοι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 ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُمْ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 وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزوادكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزوادهم مثلما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون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 وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وأرجلهن وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ